بسم الله الرحمن الرحيم بنا بيخواي بخشندي مهربان الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير هموسته اشبو خویه کبدینهری اسمان کانو زویا فریشتکان کردوا با فروستادانی چی خاونی تنزور بالن دوانو سیانو توار خوا هرسی بی ویل درس کردن زیادی خوا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم خواهر بحر وصاكه اكبو خلق <تصفيق> بر الله بكاتوا بيكاتوا اتر برقري كريشي بونيا وخواهر بحر اكبو قريتوا اتر لباش قرتنا ويخوا بر الله بونيا وَخْوَى ظَالِيْكَرْ دُرِسْتَى يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُعْفَكُونَ أي خالچين بير بكانو لبهر أي خواب اভেজ ګل اخوا دروست کړئ چې تر هه یا کاروزی تان بدله اسمانو زويده هیڅ پرستراویګنی بهز ګل اخوا د چون واره ورده جران وایې کذب وکړه فقد کذبت رسل من قبلک واللہ ترجع الامور أمو كارو يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور أي مردوم بيغمان بلين إخوا راستا ديكوات باجيان دنيا فريوتا نداد وباشيطان شيطان ببزيو لبوردهي خوافريو تان إن الشيطان لكم عدو فاتخدوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير براستي شيطان دجمني ايوه دي كوات ايوهش با خوتاني دابنين باقوما شيطان تاقمو كومالكي دكات بو اويببنها ولاني اجري هلجيرساويدو زخ الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر كبير اواني بباوربون سزاي بتينيا بوها اواني باوريان هناو تاكا كردوا تاكانيان لِبُرْدُنُ فَادَشْتِ غَوْرَيَنْ بِهَيَةَ أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً إن الله عليم بما يصنعون دای ایا کسے ککردوی خراپی خوی بوزوان کراوو بچا کو جوانی دبینے وکسے ک پیوری چاکو خراپی ایم بیات وبراستی خوا هر کسے چبی گومرای دکات و هر کسے چبی رینمونی دکات خود براستي خو والله الذي ابسل ارزيا حفت ثير سحابا فسقناه الى بلد ميت فاحيينا به الارض بعد موتها كذلك النشور خوازاتك باكان نارد هوركان بغريني وبلاويان بكنوا انزا او هورانه د نیرین بو سر مردو زبرانی له د باریو زوی پیځندو د کینول پاج وشکبونو مردنی زندو کردنوي مردوان اجل قیامت ده هر بو شیا كان يريد العزه فلله العزه جميعا الطيب والعمل والذين يمكرون السوء آت لهم عذاب شديد ومكروءُ لائِك هو يبُو. هر كسي <تصفيق> جوريود سر بزيد به لخواي به. صن كبراستي هموج جوريود الصلاة هر بو خواي. وتيباكو تاك تنها بو لايخوا سر دك به. ووتيباك كردو يتاك بزيد كاتوا. وأوانيك بيلان خراب كان دجرا سزايت تندوبتين ياموهي وفعلو بيلاني أوان للنودة والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواج وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمهم وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابًا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا خواباوچی اوی لخاق درست کردوا لپاشا نوکانی درست کرل نطفایك انزا خواه کردونی بطن زود نرومه و هيدز یک دو جان مجر با خوا خو وهيز تمن دريش کرا و دريش ناكره ولا تمني كم ناكره ما گلكتيب يقدان سراوه براستي امكاره بو خو وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه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 او دوزه ول دریا وک نین امیان سازگارو شیرین او خورنوی آسان او خوشا او وی تریا سفیرو طالو تفتو له هر دو چان گوشتی ترو تازه د خونو خشلی مرواری او صدف او در ل دریا ده در دهینو دی پوشن خو تا نی پیدا رازین نو وکشت یا کان دبینا وتاسعشي خواب كندر سر بهركاني. يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كله يجري لأجل مسمى. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. خوا شەو دەکات بەناو ڕۆژدا و ڕۆژ دەکات بەناو شەودا وە خۆر و مانجی ڕامهێناوە تا ماوەی دیاریک کرااو بۆتان دەگەڕێن، ئەوەیە خخوای پەروەردگاری ئێوە. پادشاایەتی تەنها بۆ ئەوە و ئەوانەی ئێوە هاواریان لێ دەکەن بزگە لە خوا، خاوەنی توێک لە سپێکەی ناوکی لا ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير باتكان اقر نزاو هاواريان ليبكن هاواركتان نا بيستنو اقر بشي بيستنوالامتان نادنوو ولا روجي قيامتي جدا بيباورد بنبهاو بجدانانكتان وبدروتان دخنوا ودلنيابة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 إيَشَاءَ يُزْهِبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. أَجَرْخَوَابِيَ بِلَنَاؤِ تَنْدَبَاتٍ وَخَلْتِ تَزَدِّينَهُ وَأَمَشْ بَوْخَهَا وَإِذْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمِلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُعْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُ الصَّلَاةُ وَمَا تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيد هز گنہ بار گنہ ہی کسی تر ہل نا کرے واگر بار گرانے بان جی کسی تر بکات بو ہل گرتنی بار گنہ کی ہز لو بار گنہ ہل نا کرے ہر سن د داوال وسلم تنھا او نبی دار دکی تو ک ب پنھانی ل و Söylediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ve ne yastığıma ve basit. Ve ne yaksana. Ve ne yaksana. Ve ne tarikistan ve ruhuna. Ve وما يستوي الأحياء وللأموات نازين دوان ومردوان بران بران إن الله يسمع ما يشاء وما أنت بمسمع من في القبور براستي خوابان جي خويد بستين بهر كاس كبير ببرانتونات واني أي محمد صلى الله عليه وسلم فأيامكت ببستيني بَوَانِي لقو إن أنت إلا نذير تو تنها ترسيناري إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير بيقوماً إيما توماً بآيني راسنار هر گلو امت یک پیغمبر چی تر سینری تی دا هاتوه و ان یکذبک فقد کذب اللذین من قبلهم جاءتهم رسله بالبينات وبالزبور وبالکتاب نهنا فهي غنبرا كان ينهاتنا لأن بمعجزة كانوا فراو كتاب الرنكر الَّذِينَ ثم فَكَيْفَ الذين كفروا فكيف كان نكير حاشان أوانيان بيباور بو قارم لي قرتن جاتون بو طول سندني أملوان ألم تر أن الله أنزل من فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود آينا دي كبراصتي خوال آسمان وباران باران دوا إنزاروان دمان بو باران همو جور ميوية كشيوو رنق كان لَتِيَا كَانَتْ رَقَاهَا كَرَنْجِيَان سْفِيُ سُورَة سْفِيُ سُورَة كَانِج جِيَاوَازًا وَهَشْيَا نَضَشِيَة التُّخَا وَمِنَ النَّاسِ وَالزَّوَابِ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَالِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ولا آدم يوزن دورو أجل ما لا تجد رنجي زورا وزره بين ذي عازمي وهات براس تيلنا وبندكان خاد تنياز نايان وكبروز لخادتر سن بجUMAN خواظل لي برديع إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةٌ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ فَرَاسْتِي أَوَانَي كَكْتَي بِخْوَادَخْوَيَنَّوَوُ بَصَاحِين وَيْجِيَنْ بَزِيهِ نَوَا وَلَوَيْكَ فَيَمَانْ دَاوَنْ بَنْهَنِي وَأَشْكِرَادَ بَخْشَنْ ساورواني بازرگاني يكن هرجي زررناكات ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور بو اوي خواب تير و تواوي پاداشتين بدات توا خوي زيادرشين پيا بدات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 <تصفيق> ثم أورخنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير لباشاً أم قرآن من بخشي بكساني كاننا وبندكان من داها المان بجاردن انجا هند چان ستامکارن ل خو دی خو یانو هند چا مام ناوندینو هند چ تریام بفرمان خو پیش کوتون به وایڅا کانیانو ام قران پیدانه ل خو دی بهری فيها من اوانه دسنا ناو بهشتان جي مانو دوي دا بابازني التوني او مرواري درازين ريانه و پوشا وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور واوان ضيان دراستي پروردگار من لے بردی شایستے صفاس اللہ لي احلنا دار المقامه من لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها رغوب اخوا يك بتاك وبہری خوي نشتاجي كردين لمالي هميشيدا كبهشت لويدا ما توجده به ونهيذ اركو زحمت يك مندوترد به والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور اجر يدزخ بووانه بباوربون بالريال مرد النادره بسريان داتا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 ذوق فما للظالمين من نصير واوانيل دوزغ دها واردكن ظلين اي پر ور دیگر من لدوزغ در من بینه تا کردوی چاک بکین دی आवाज لوی دمان کرد ولام ددرنه و ایتمن من درز نکردن اوندی اووی دیوی بیر بکاتو تیایدا بیر بکاتو وترسی نرتان بونهات دی او سزا بتجن سون كهي زياريده در يكوب به باور الله عالم غيب السماوات والارض انه قديم بذات الصدور فراستي خوا بنهيني اسنان كانو زوي زنايا بيگمان هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إلَّا مَقْتَاً وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إلَّا خَسَاراً هر أوزات أي كرد زنشيني پيشوان لزوي دا أو صاهر كسب بب ورب أو الطوليب خويتي و ب باوەڕي کافران هیچ ي بۆ زیاد ناکات خشم و ب باوەڕي کافران هیچ يبزیاد ناکات بزگەل لە زەرەر مننديقول أائتون شراك أقوم الذيبي ت دورون مندونلا أري مادە خلاق من في أم أتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل أي يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا أي محمد صلى الله عليه وسلم بلا هوا لم بدنا أو هوا بشأن لزات خادت بريست نشان بدنا لزويدات درس كردوا يا لبديه ناني اسمع بجداري خويا كردوا يا كتابك ما في داون ذا بلغي لو كتاب دا هيك بتكنها وبش اخوان نخيروانيا بالكو استمكاران حزبيني بيكتري الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا انزالن تاء من احد من إِنَّهُ كان حَلِيمًا غَفُورًا براستي خوا أسمان كان زوي دكات بي ل غيرويخوايا لا براستي أجل غيرويخوايا لا بددا چهه جگە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 بت پرستان بسویندی هر گورې ان سویندې اندخوار بخوا د انود چې ترسينريان بوبيت پرستي اوان له هر یک له امته کان ترين مون ترذبا زیاتر دور کوتنه ول رايږي راست استکبارا في الارض ومکر السي ولا يحيق المکر السيء الا باهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديل ولن تجد لسنة الله تحويلا. لبرخو بزلزاني لزوي داو. فلو بيلاني خراب كردن وفلو بيلاني خراب تنهاز يام بخوانك يد جنة. ديكو أتا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 ''İnnehu kana عليman qadîra'' Ayya awan bazawiyda ne graawın Ta sayır bakan Saran zami galani peşkhoyan çoğun bu awan laman bahestir boğun Hitchtig natuan ila desti khuadır çe Nala asman kanu nala zawiyda براستي خوازنا وتوانا يا ولو يؤخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجرهم فإن الله كان بعباده بصيراً. وأجر خا قارب قريلا خلتي طوليا لبسنا لبر أخرى باني كردو يانا هدجنداري شي بصرزوي وندهشت بلام خا مولاتي أوان دتات تا ويدياري كراو إن زكاة ما وكأن كوتايحات دهدمرينة. جا به گمان خوا به بندکان و